وَاتَّقُ الللهه الذي تَسَ أَلونَ بِهِ وَالْأَرحام إِ اللهَّه كَانَ عَلَيكُم نكِيباَا وَآتُ لتَمَ أَمولَم وَلَا تَتَبَدذَّلُ الْ الخَبثََ بِالطَّييب وَلَا تَأكُل أَمولَهُم إلَ أَمْوَالِكُم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 وَلَا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامه وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتال اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم فشدَ فَدِفَعُ إلَيهِمْ أَموَلَهُم وَلَا تَأقُلهَا إسراقَ وَبِدًَا أَكبَر وَمَنْ كَانَ غن فَلْ يَسْتَافِف وَمَن كََ فَطير فَلْيَأْكُل بالمعروف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 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَالْيَغْشَ الذيينَ لَتَرَكُ مِنْ خَلْفِهِ تُررِيَتَضْ فَنْ خَافو عَلَيْهِم فَلْ يَتَّقُ الله فَلْ يَتَّقُ اللهَّه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 114. وعرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 115. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن مِمَّ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي نَبَهَا أَوْدِينَ وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 في 113. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مطار 114. وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله 117. ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنة تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ عَصَانَا هَٰرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حدوده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 119. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 110. وليست الثوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُنَائِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ 119. ومترث النساء كرها ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن فَإِن كَرِهْتُمُهُ فَنَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لَزَوْجٌ مِثْلُهُ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِطْرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 إِهُ كَانَ فاحِشَثَهُ وَمَ قتَمُ وَسَ أَسَبِيلَ حُرْرِمَ التَلَيكُمْ أَُّهاتُكُم وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَمما تُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَبَناتُ للآخِ وَبَناتُ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وربائبكم, وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ من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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ عَدْلٍ فَرِيضَةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَٰنٍ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 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ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 مِنَ ال الذينَهَادُ يحَرّفُونَ الْكَلِمَ مَّ وَضِعيهِ وَيَقولُونَ سَمِعَنَّ وَصَينَا وَيقولُونَ سَمنَا وَصَينَا وَسممَا غَيْرَ مُسمْمَا يغِنَا لَ بِأَْلسِنَتِه وَطانَم فِ ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل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 فَقَضَاهُمْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ النَّعِيمِ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن 126. أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 127. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ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 وَسِيهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا ليطاع بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ رَسُولَ لَوْ وَجَدَ اللَّهَ تَمَّوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا يَرْبُك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حرجا مَنْ قَضَىٰ وَيَسْلَمُ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ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 لا يقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه موئده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فاني يقاتل في سبيل الله الذين نشرون الحياه الدنيا بالاخره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 الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَمَا لَهَا أُولَٰئِكَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ وَمَا تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُلُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ أَنْدِكَ بَيَّةَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولِ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ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 وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَنْ يَشْفَى شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَتَهَا سَيَكُنْ لَهُ كَفْرٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُرِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا الله كان على كل شيء حسيبا 112. الله لا إله إلا هو 113. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 114. هو من من الله حديثا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 119. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى فِي في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.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 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآا وَمَا قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا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 وغضب الله عليه ولعنه وأعذ له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضافين في الأرض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 إِنَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم ماك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراء وَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَكَ وَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَكَ وَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَرْغَفُنُونَ عَن أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَالْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُرُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 ادِّنِ الْحَقَّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ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 ظَلُمَاتٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يعمل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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما بينا وَلَ لَا فَضُل اللهَّ لَْكَ رَحْمَةُ لَم الطائِفَم لَم الطائِفَةُم الطائفة مِنْهُم أَ يضِلُّكَ وَمَا يُضلونَ إِلَّا آافُسَهُمْ وَمَا يَضرونَكَ منِن شَيْجِ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 شيطانا مريدا لعن الله وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِي نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا مَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ فَلْيَبْتَغُوا أَذَنَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَئُذُّهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتي, اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَضَّعُونَ أَنْتُمْ مِنْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من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 وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَيُّ شَأْنٍ يَذْهَبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ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 قَوَامِينًا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا شَهَ اللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وإن تلقوا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 119. ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 110. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما 111. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 112. أيبتغون عينهم مُ ال ل عََِّتَ فَإِن ل عِزَّةَ لِللهِ جَ وَقَدن الزَّل لَكُم فيِي كِتابًا إذَا سَمعةُم آياتة اللَّه يُكفَرُوا بِهَا وَيُسْتَهْزَُوا بَا فَلَا تَقَعضُ مَاهُ فَلَا تَقَضُمَاهُم حتىَت يَخُوضُ فيِي حَدثٍ غَييرر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 الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعوهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مُذَ بِذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تتخذ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ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 وَقُلناَا لَ مُدُقُلُ الْبَابَسُجَّدَ وَقُلناَا لَهُم لا تَعدْدُوا فيِي السَّبةِ وَخَذْنَا مِنهُمْ مثَاقًَا غَليضَا فَبِمَا نَقُضِ مِ ثَاقَهُ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَدْنِيمُ الأأَابَِ أَبِغَيْرِ حَقْن وَقَوْلم قُلوبُ نَا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 وَوحَن إِلَ إِبَ رَهِيمَ وَإسمملَ وَإِسحَاق يخُوبَ وَأَسْباطِ وَعَيسَ وَأَوبَ وَيونُسَ وَهَونَ وَسُلَمَ وَآتَنَ دَودَ زَبُور وَررسُونهُ قَدِفَ صَصْنهُم م لَْيكَمِ وَ قَبلِل وَررسُول لَْ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 117. بِعِلْمِهِ بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا 118. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا 119. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.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 يا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَ بِنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ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 فَأَمََّّذينَ آممَن وَامِل الصَّانِحَاتِ فَيُوَفم أُجُورَهُم وَيَزيدُهُم مِن فَضْلِ وَأَمَّا الذيذِينَسْتَن كَفُوا وَاسْتَكفَرُوا فَيوَذِّبُهُم مَا ذَابًا أَلمَم وَلَا يَجُِونَ لَهُم فَيُعَذِبُهُم مَا ذَابًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم إِنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ وَلَا نَصِيرَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ بُهَانٌ مِنْ ربكم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي إن مُهَا لَكَ لَسَلَهُ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتُم فَلَهَا نِصمَا تَوك وَهُو يَلِثُهَا إَِّ م يَكُهَا وَلَذ فَإِن كَانَ تَسْنَتَنِ فَلَهُ مَ السّلُ ساَانِ مِن تََك